أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما؟ فليرتقوا في الأسباب جندا ما هنالك محزوم من الأحزاب قد ذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد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 وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذل الأيد إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبع الخصم إذ المحراب؟ إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخاف خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وحدنا إلى سواء الصراط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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنار فغفرنا له ذلك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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ادْعُرْ ضَعْ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس سليمان وألقينا على كرسله جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملك الله لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاعا حيث أصاب والشياطين كل بناع وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطا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 أركب رجلك هذا مغتسلون باردون وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَ عَلِيٌّ لِلْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعم عبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإثحاق ويعقوب على الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عند لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إنك خلقوا بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم عجّمعون إلا إبليس، إلا إبنيس استكبر وكان من الكافرين.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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فعنظني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا هو ينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق قول لامل ان جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين